وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِلٍ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٍ حِكْمَةٌ بَانِغَهَرٌ فَمَا تُغْنِ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُو الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرْ خُشَّ عَنْ أَرْصَارِهِمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بما إمّه مر وفجرنا تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر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 فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ فَقَالُوا أَبَشَرَ ذكروا عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إننا مرسلنا فتنة لهم فارتقبهم ونبئهم أن الماء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 ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوطن بالنذر إنا أرسل نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ وَلَقَدْ أَنذَرُهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَرَّوا بِالنُّذُرِ وَلَقَدْ رَادُوا عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ وَلَقَدْ صَبَحَ مُبْكِرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرّ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُذَّكِّر وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ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 سيهزم الجمع ويولون الدهر بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا ما استسقر inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar wama amruna illa wahidatun kalamah bin-basar wa laqad ahlaknā ashya'akum fahal min وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عياد مليك مقتدر